فين على, على فين يا خالد بن الوليد انا رايح العالم وازلزل عروش كسرى وكايسر عشان الاسلام ينتشر في العالم وعشان انتوا بكره تطلعوا مسلمين يا ياه يا شباب وصلنا لفين يا شباب انا عايز اقول لك يا بنتي عايز اقول لك يا حبيب قلبي انا احكي لك قصه حياتك احكي لك قصه حياتك اللي اشوفها صوت وصوره لو ما صلحتش الوضع بسرعه صوت وصوره ساعت العرض على الله احكي لك قصه حياتك كلها خمسات خمسات اول خمس سنين في حياتك كنت لسه طفل صغير كل قضايات حياتك البامبرز وال... وكابتن ماجد وغريندايزر والرضع اول كان دي كل حياتك كبرت الخمس سنين التانيين بدا الفكر يتغير بقيت عايز عايز الشوكولاته وعايز المصروف وعايز ابوك يشترك لك في النادي وعايز تلعب كوره وعايزه يجيب لك كوتشي حلو وعايز تبقى لعيب حريف الخمس سنين ال30 جم بقيت عندك 15 سنه الفكر بدا يتغير بقيت عايز الحزام العريض والبنطلون الجيم وماركة التيشيرت وماركة البنطلون وبتبص للبنت وعايز تكلمها وعايز تضرب شعرك جل ويبقى منظرك كويس البنات الخمس سنين ال40 بدا انك على الدنيا بقى بدات تفكر في سهره حلوه في سكره ملخمه في عربيه تلف بيها ابويا اللي ما طلعش نصاف زي ابو فلان يعرف في له عربيه في محمول بس رنه مش اي رنه بجد تفكر في واحده تحبها وتحبك بدات دماغ تتغير الخمس سنين اللي بعد كده بدات تدخل في او والاكتئاب والضيق والحبسة اتخضات من المعاصي عملت كل حاجه ما في حاجه ممكن تعملها وما عملتهاش بقيت بتقعد قدام الشات ولا قدام الدش ما عدتش بتسمع الاذان كنت قبل الله اكبر بس ما بتنزلش دلوقتي ما ختم على ودانك ايه خاف احسن يتختم على قلبك وصلت للمرحله الخطر مرحله انك انت ربنا هتحرمك انك تسمع كلمه الله اكبر المرحله الخطر مرحله الضياع ازاي ازاي امه محمد ازاي الشباب وصلونا للمرحله دي ازاي وصلوا شباب شبابنا رجالتنا ان هم يبقى فكرهم محاضره الصبح وواقفه في الجامع بعد الظهر وسهره بالليل ازاي وصلوا البنات انها تمشي بالقميص والبنطلون الجينز في الشارع ازاي وصلونا للمرحله دييت ازاي مقارنه ما بين عائشه وبنت من بنات الايام دي مقارنه ما في الايام دي ازاي الصوره دي اتغيرت ضحكوا علينا ازاي, إزاي ان هو يشوف بنته لبس بنات الرايات الحمراء في مكه ايام النبي عليه الصلاه والسلام ما كانوش بيلبسوه فلوس ويقول لها خلاص وما يكلمهاش ازاي وصلونا ازاي تلفزيون محمد ازاي دينا وادي امه محمد ازاي بقى دي, محمد؟ إزاي, بقى دي محمد ازاي يا جماعه إزاي يا شباب يا جماعه سلفلت على فين يا شباب سلسله قاطره إنقاذ. قاطره السلسلة دي باذن الله مقدمه قاطره العربية اللي في اول قاطره طويله لو مشينا مع بعض ان شاء الله هنكمل مع بعض لسه باذن الله ربنا احيانا حاجات كتير الطريق طويل يا شباب عشان الغيبوبه دي فوق منها الطريق طويل يا شباب عشان نرجع ناكس الوضع بقى النكسه اللي حصل دي نرجع نرجع زي زمان زي الصحابه الطريق طويل سد الفجوه ما بين زمان وما بين الوقت فجوه رهيبة. الطريق طويل يا شباب انا هدفي ان ال يوم اللي مع بعض فيهم دول تته 30 مره باذن الله لربنا 30 مره مع كل حلقه توب لربنا مع كل حلقه تجدد التزامك كله انا بكلم مين انا بكلم من اول اللي لابسه لبس وكشف شعرها بطريقه كانها مش عارفه ان في نار لغاية اللي لابسه الانقب ومكحله من, من تحت النقاب انا بكلم من اول الشاب اللي قاعد في العربيه قاعد يرقص جوه العربيه مع الموسيقى اللي مشغله في مارينا لحد اللي مربي له دقنه في السرير انا بكلم مين انا بكلم الشباب اللي قدموا اعتذار الله صلى الله عليه شتم قالوا له معلش يا رسول الله مشغولين الدوره الافريقيه بعديها الدوري العام بعديها تصفيات ستار اكاديمي بعديها الامتحانات بعدها المصايف والصيف ما يتعوضش قدموا اعتذار رسمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم انا بكلمكم كلكم يا شباب انا بكلمكم بقول هدفنا دلوقتي هدفنا خطير هدفنا نقله نقله خطيره انا عايز السلسله دي تبقى نقله في حياتك باذن الله نقله عظيمه في حياتك على فين يا شباب الوقت اي شاب انا على الاخو وانا على النادي وانا على الشات وانا, وأنا على دولابي ولا على اجيب اسوء موديلات عايزين عما السلسله تخلص باذن الله على فين لا عايزين اللي هنا على فين على اسره فقيرك فلها على فين على صاحبي رايح ادعو الى الله على فين على انا رايح المسجد اصلي جماعه على فين على راحي ما على فين على ايد امي وابويا بوسها على فين على الدنيا نغيرها على نغيرها على امه محمد بفوقها على فين على الطاعه والدين والقرآن وحلقات التجويد والدروس على فين احنا في السلسله ديت دي انك تخ... انك انك تختار راح تختار طريق من الاثنين على فين الطريق ده بيودي على فين والطريق ده بيودي على فين